قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت, خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من ألفه فإذا غسل وجهه فرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه فرجة الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا متح برأته فرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت الغارب رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عمالك مالك عزيزي من أسلم العدوي القراشي المدني الثقة الإمام تقدمت ترجمته مرارا ومات سنة سنة ستة وثلاثين أو مئة عن عطاء بن يسار مولى ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تقدمت ايضا ترجمته ومات سنة سنة, سنة ثلاث ومئة وقيل سنة أربعين وتسعين وقيل غير ذلك عن, عن عبد الله الصنابحي بحيث في العزل الكبير قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فأتمض الحديث فقال البخاري وهم مالك بن أنس قال عبد الله الصنابيحي وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا حديث مرسل وتبع البخاري على هذا الذي قاله ابن عبد البر ومن قبله ابن أبي حاتم بن الرازي وأبو حاتم الرازي رحمه الله على الجميع وهذا الذي ذكروه هو كما قالوا في أبي عبد الله الصنع هو رجل مشهور بالفضل الخير و فاتته الصحبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكروا أنه جاء المدينة هجر الى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال. لكن القول بأن أبا عبد الله الصنابحي هو المقصود بقول عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ونسبة الوهم في ذلك إلى الإمام مالك أو إلى من فوقه هذا الكلام فيه نظر. ذلك ان الامام مالك رحمه الله لم يتفرد بقوله عبد الله الصنابحي هذا الاسناد زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي لم يتفرد به الإمام مالك بل وافقه أبو, مطر ابو غسان محمد بن مطرف وهذا ثقه احد الثقات وثقه يحيى بن معين وثقه ابو حاتم من الرازي وثقه احمد بن حنبل وحديثه في الصحيحين روى له الشيخان البخاري ومسلم ذكر ابو داود في سننه من طريق أبي غسان محمد بن يطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم ابو محمد أن الوتر واجب فقال عباده بن الصامت كذب ابو محمد الحديث فهذا فيه عبد الله الصنابحي كما قال مالك والإسند ليس به مالك وافقه يعني الراوي عنه الذي في مرتبة مالك يعني الذي وافقه هو أبو غساين هذا وافقهما وافق أبو غساين الإمام مالكا وافقهما زهير بن محمد في كتاب ميستة من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن يسار عن زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصلاة وفق هؤلاء الثلاثة أيضا حفص بن ميسرة ففي كتاب ابن السكن من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان الحديث فهؤلاء أربعة من الثقات كلهم يقول زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي وذلك قال ابن السكن بل انا قلت الان في الاستاذ الاخير حفص الميسره عن زيد بن عن عطاء الميسار عن عبد الله الصنابحي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يعني انه صحابي ولهذا ترجم له ابن في الصحابه وقال عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يقال له صحبه وذكر أبا عبد الله الصنابحي ايضا قال وهو وأبو عبد الله الصنابحي رجل مشهور ايضا يروي عن أبي بكر وعن عباده وليس له صحبة وقال يحيى المعين كما في تاريخه من رواية الدوري عبد الله الصنابحي الذي يروي عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة تحصل من هذا انهما رجلان أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسىلا وهذا يروي عسىلا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عسىلا ويروي عنه يروي عن أبي بكر ويروي عن قتادة وهذا ليس له صحبة وعبد الله السنابحي وهذا يروي أيضا عن أبي بكر وعن عبدة عبادته وهذا الظاهر أن له صحبة وليس هو أبي عبد الله السنابحي فظهر أن مالك رحمه الله لم يهمن كما قال البخاري ومن شاء الاستزالة فليرجع ليرجع إلى كتاب بيان الوهم والإيهام من قطان الفاسي وليرجع إلى كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر وليرجع إلى كتاب تهذيل الكمال للمزي وليرجع إلى كتاب المشكاه مشكاه المصابيح للخطيب التبريزي فهؤلاء بينوا أن الإمام مالك رحمه الله لم يهن وأن القول ليس ما قاله البخاري رحمه الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه نعم وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفسه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أصغار يديه فإذا مسح برقته خرجت الخطايا من رقته حتى تخرج من هذا فإذا مسح رأسه خرج الخطايا إلى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخرج من اذنيه هذا استدل بهذا الجزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأذنين من الرأس لأنه أثبت أن بعد مسح الرأس تخرج الخطايا من الأذنين فاستدلوا به على أن الأذنين من الرأس ورد بذلك على الزهري رحمه الله لأنه يقول الاذنان من الوجه فيجب غسلهما كما يغسل الوجه واستدل الزهري رحمه الله على ذلك بأن الأذنين تحصل بهما المواجهة كما تحصل بالوجه وأن الأذنين لا ينبت عليهما الشعر الذي ينبت على الرأس. ومن أوضح أدلة الزهري رحمه الله ما رواه مسلم في صحيحه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين فقال الزهري نسبا أبعب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السمع إلىه الوجه فهذا يعني استدل به على أن الأذنين من الوجه وقد رد الجمهور على الزهري رحمه الله له بهذا الحديث فقالوا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الوجه هنا السمع هنا للوجه المقصود به الوجه هنا سجد وشأي سجدت ذاتي من إطلاق البعض على الكل كما في قول الله تعالى كل من عليها ثاني ويبقى وجه ربك ومما يدل يعني يؤكد هذا أن السجود يسجد مع الوجه تسجد أعضاء أخرى وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس كما روى ذلك أبو داود الترمثي أبو داود بن ماجه وغيرهما نعم فإذا غتل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت ألقاء رجليه قال ثم كان نحوه هذا الخروج للخطايا يعني الخطايا هنا الصغائر. فالوضوء يكفر الصغائر ولا يكفر الكبائر ويدم لذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر وفي رواية لمسلم ما لم تغش الكبائر وقد قال الله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال, قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له أراني في الدرس الماضي كلكم عندكم ثم كان مشيه في الحسة الماضية أتاني أحدكم وأراني نسخة من كتابه فيها ثم كانت مشيته وهذا غلط لأن المشيه هي هيئة المشي هذا الوزن فعلا هي وزن تطلقه العرب على الهيئة تقول جلسة وقعدة وشربة يعني هيئة المشي وهيئة الجلوس وهيئة الشرب يقول المالك لهيئة مرة لهيئ بفعلة مرة وفعلة وضعوا هيئة غالبا كمشية الخيالة فهنا المراد ليس المراد هنا هيئة المشي إنما المراد أن المشي نعم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان مشيه يا المسجد وصلته نافلة معناه زيادة على على النافلة هنا الزيادة النافلة في كلام العرب الزيادة يعني أن خطاياه غسلها وضوءه فكان مشيه الى المسجد وصلاته زيادة له في الأجر لأن الذنور والخطايا ذهب بها الوضوء نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع أو مع آخر قطر فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع أو مع آخر قطر فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آكل قطر ماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. كلكم عندكم هات كما قرأ الساري. وش كلكم عندكم مسخحنا ولا؟ يعني نسخحكم غير متحدة واقتفية. لأن رواية يحيى ليس فيها هذا الحديث بهذا بهذه هذه التي ساقها أخوكم. طيب سنتكلم عن الرواتب إن شاء الله. قال عبيد الله وحدثني مالك عن أبي سهيل عن سهيل بن أبي صالح وسهيل هو ابي صالح الإمام الحافظ ثقة القدوة الحجة كان من ومن صغار التابعين وكان من كبار علماء الحديث من أهل المدينة لكنه مل مرضا فتغير حفظه. بذلك المرض ويذكرون أن الإمام مالك رحمه الله قد أخذ عنه قبل مرضه ذات مات سنة أربعين ومئة. وسويلم أبي صالح. له قصة مشهورة مذكورة في كتب المصطلح. هذه القصة الترمذي وأبو دؤود روايا في سننهما عن من طريق. انتبهوا إلى هذا الإسناد أن القصة مرتبية به. قلت روايا من طريق. عابير عزيز الدراوردي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد اشاروا فيه الدراوردي عن عن, عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن اللي هو ربيعه الراي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال سهيل قال سهيل قال عبد العزيز الدراوردي سنقلت سهيلا لأن عبد العزيز الدراوردي يروي هذا الحديث عن ربيعه وربيعته يروي عن وربيعته يروي عن سهيل لقي الدراوردي شيخ شيخه في هذا الحديث وهو سهيل قال فذكرت ذلك لسهيل يعني ذكر له هذا الحديث فقال سهيل حدثني ربيعه يعني الذي سمع مني هذا الحديث قال حدثني ربيعه وهو عندي ثقة أنني حدثته به ولا أحوه فهمتم طيب قال سهيل فكان بعد ذلك ربيعه فكان بعد ذلك سهيل يحدث بهذا الحديث عن ربيعه عنه عن أبيه لو كانت الناس بورك كنت أرسل لكم إستناد لكم السورة لأن عندنا عندنا ربيعه عندنا الدراوردي عبد العزيز الدراوردي يروي حديث عن ربيعه وربيعة يرويه عن عن سهيل وسهيل يروي عن أبي عن أبي هريرة الدراوري لقي سهيلا شيخ ربيعه الذي هو شيخه فسأله عن هذا الحديث الذي سمعه من شيخه الذي هو ربيعه ما أتحرون فقال سهيل لعبد العزيز الدراوري قاله هو حدثني ربيعه وهو عندي ثقه انني حدثته اياه ولا احفظه فكان بعد ذلك سهيل بن صالح اذا اراد ان يحدث بهذا الحديث ماذا يقول لا يقول عن ابي حدثني ابي لا يقول حدثني ربيعه عني عن ابي عن ابي هريره مفهوم هذا هذا القصة هذه ذكرها العراقي قال وما رواه عن ثقه فكذب فلاتوصل فقد تعارض ولكن كذبا لا تثبت بقول شيخه فقد كذبه الاخر ورد ما جحد وان يكن وان يرده باذكر اللي هو هذا معنا الآن وان يرده بلا اذكر او ما يقتضي مثله فقد راوا الحكم للذاكر عند المعظمي وحكم الإسقاط عن بعضه كقصه كقصة اليمين والشاهد إذ نسيه سهيل الذي اخذ عنه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه ولهذا الشافعي قال لكلميدي ابن عبد الحكم لا تروي عن الحي لماذا لا تروي عن الحي فيمسى ويكذبك والشافعينها ابن عبد الحكمي يروي عن الحي لخوف التهمي وهذا مبحث اللطيف حدث المبحث الذي يحدث بالحديث ثم ينتهي هذا المبحث صنف به المحدثون فقد صنفه الخطيب البغدادي كتابا ثم هو من حدث ونسي وهو مطبوع وصنف السيوطي كتاب تذكره المؤتسي في من حدث ونسي وهو مطبوع ايضا نعم عن سهيل بن ابي طالب عن ابيه أبوه هو أبو صالح السمان ذكوان بن عبد الله إمام حافظ سبقة قدوة حجه من اكابر علماء المدينة ومن يعني من المكثرين من الحديث بل كان يقول لا أحد يحدث عن أبيه رأيرة إلا وأنا أعلم أصادق وأمكاذب ولقب بالسمان لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة فقيل له السمان ومات رحمه الله سنة إحدى ومية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا توضأ العبد المسلم أول المؤمن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يقول إذا توضأ العبد المسلم أول المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يقول إذا توضأ العبد المسلم أو يقول إذا توضأ العبد المؤمن لكن أوله شكو من الراوي ولماذا قال هكذا ليتحرّى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به إما أن يقول المسلم المؤمن أو يقول مسلم فقال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع العبد المسلم أو المؤمن وليس ذلك طبعا كما, كما هو ظاهر بداية قول النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أو الإيمان عند الجمهور شيء واحد والجمهور يستدلون بقول الله سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيكم من المسلمين وذهب أبو المعاي الجوين في طائفة إلى أن الإسلام والإيمان متغايران. واستدل أبو المعاي رحمه الله بقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا واستدل أيضا بحديث جبريل المشهور وفيه السؤال عن الإسلام والسؤال عن الإيمان ومما يمكن أن يستدل به أيضاً لإمام الحرامي قول الله تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين والعطف يقتضي المغايرة وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك هذا الاختلاف راجع إلى ما يطلق عليه الإيمان فإن الإيمان يطلق ويراد به الاعتقاد القلبي ويراد به الاعمال ايضا وهذا يدل له ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مين الوفد ما فقال مين القوم أو من الوفد فقالوا ربيعه فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندام فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نعمل به نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع وأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وقال هل تدرون ما عبادة الله عز وجل وحده قال الله ورسوله اعلم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيكاء الزكاة وصوم رمضان وأن تُعطل خمس من المغنى فهذا الحديث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنىها إماتة الأذى عن الطريق والحياة شعبه من الإيمان فهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإيمان بالأعمال فعلى هذا بهذا الإطلاق لا يكون فرق بين الإسلام والإيمان وقد يطلق الإيمان ويراد به خصوص ركن الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب وبه جاء حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشري فبهذا الإطلاق يكون الإيمان والإسلام متغيرين نعم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هنا أيضا هاي او هنا مثل الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور ان يقول هكذا لا يتصور ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج الخطايا مع الماء او مع آخر قطر الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول يقول اما ان الخطايا خرجت مع الماء او خرجت معه لكن لما لم يعد الراوي ذاكرا لفر النبوة اتاب او واطاب الاحتمالات جميعا وهذا يدلكم على دقة هذا الفن دقة هذا العلم وأن يعني وشدة التحري الذي كان فيه في في الرواة وهذا في الواقع تصديق لموعود الله سبحانه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فإن الله تعالى لما حافظ وحيه ومن وحيه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم هدى علماء هذه الامه الى هذا العلم الدقيق الذي لم يكن لامه قبلنا مثله ولذلك قال المستشير المستشرق الشهير الانجليزي ديفيد سامويل مارغوليوس قال ليسخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاء وقد وقعت لي قصته مع امريكيين كنت مره في القطار وكان جالس امامي رجل وامراه امريكيه ف يعني بداوا يتجادلوا اطراف الحديث فكان معهم نسخه من الانجيل فأراد ان يهدي لي تلك النسخه فاخذتها منهما وقلت سألتهم قلت فقلت لهما يعني هذا الـ الـ الـ انتم تقولون هذا انجيل عيسى فقالوا نعم قلت انا عندي سؤال هل تستطيعون ان تثبتوا لي ان عيسى فعلا تكلم بهذا الذي في هذا الكتاب قلت لي انه المعروف ان اقدم نسخه من نسخ الانجيل اقدم نسخه بينها وبين عيسى مئتا عام الآن نحن إذا كان بين الراوي ومن يروي عنه يوم يعني هذا مات الاثنين والأخرون لدسو لذا نقول هذا حديث منقطع إذا كان بينهما يوم فنقول هذا حديث منقطع ولا إثنين ضعيف فهذا بين القائل والمقول عنه مئة عام قلت لهما هل تستطيعون تستطيعان تثبتان لي هذا فقال لا نستطيع أن نثبته لك فقلت نحن عندنا منهج نعمل به لا نثبت لا نضيف قولا إلى قائل إلا إذا ايقنا أنه قاله فقلت هذا عندنا سلسلة رجال مثلا هنا عندنا في كتبنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كل فلان مذكور هناك نعرف متى ولد يعني عموما ومات وأين سافر وعن من أخذ و ماذا قيل به ندكق معه حتى نعلم هل لقي ذاك الذي يروي عنه أم لم يلقى وبهذا نكون إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله قد قاله فما قال ذلك الأمريكي هكذا فعل أخذ كتابه وضمه إلى صدره وأغمض عينيه وقال يحدحن يجب أن نفعل بهذا الكتاب هكذا فأنا قلت سبحان الله اذا أعطيك أي كتاب إذا كنت مغمض العينين ستفعل به كما تفعل بهذا الكتاب الذي هو عندك كلام عيسى ونحن ربنا أمرنا أن نحملق وأن نحدق وأن نفتح أعيننا وأن نأتي بمن يفتحون اعينهم أيضا ليتدبروا هذا القرآن ويفحصوه ويبحثوه وينظروا الخلل ولم يأمرنا أن نغمض أعيننا وأن نأخذ كل ما يعني وعطيناه على علاته وهذا نعمة من نعم الله فيها تصديق لوعود الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه وهذا يقودنا إلى شيء آخر هذا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقودنا إلى هل تجوز رواية الحديث بالمعنى هذا الذي يعني كان يتحرى بل في صحيح مسلم تجدون يقول مسلم حدثنا أبو بكر ما أبي شيبة وفلان قال أبو بكر حدثنا وقال فلان أخبرنا حدرا يعني ليأتي باللفظ الذي سمعه من شيخ الآن ما زلنا ما وصلنا بعد إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني موضوع السن بات الأحكام هذا كلام شيخي قال أخبرنا ولان وقال قال حدثنا يأتي به يا مسلم قال هذا أخبرنا وقال آخر حدثنا مع عند يعني عند الأولين لم يكونوا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا تماه أبواب البخاري وهل يجوز هل تجوز رواية الحديث في المعنى أم لا تجوز هذه المسألة فيها سكتة أقوى القول الأول المنع مطلقا لا يجوز لا تجوز رواية الحديث بمعنى إطلاقا هذا قول سعلم من آية اللغة وقول ابن سينين وقول أبي بكر الرازي الحنفي ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذلك لخشية التفاوس قد يظن هذا الذي يروي الحديث بالمعنى أنه يطابق معنى قوله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في نفس الأمر ليس مطابقا فلما خشوا هذا سد الباب القول الثاني وهو قول الجمهور منهم الائمه الأربعة أنه تجوز روايه الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات الالفاظ ومقاصدها الخبير بما يحيل المعاني البصير بمقابل التفوت بين الالفاظ فمن كان هكذا جازت له روايه الحديث بالمعنى ومن لم يكن كذلك منع عنه رواية الحديث بالمعنى القول الثالث يجوز إبدال لفظ بمرادفه مع إبقاء التركيب وهذا قول الخطيب البغداد. البغداد يرى أنك لا يعني لا تغير التركيب تبقي التركيب كما هو ولكن تبدل لفظا بمرادفه القول الرابع تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الحديث يفيد اعتقادا، إذا كان يفيد علما، فهذا هذا تجوز روايته بالمعنى، وإذا كان يفيد عملا، يجب عملا، فلا تجوز روايته بالمعنى. يعني إذا كان القال حديثا متعلقا بباب الاعتقاد جازت روايته بالمعنى، وإلا لم يرو بالمعنى. الخالق الخامس. تجوز رواية الحديث المعنى لمن نسي لفظ الحديث هذا تحمل الحديث لفظا ومعنى لكنه نسي لفظه فلما نسي الله لم نحمله ما لا يطيق نقول له يجب أن تأتي باللفظ هو نسيه ولكن لا نسقط عنه ذلك الذي يقدر على تبليغه وادائه وهو المعنى وهذا قول ما وردي القول الثالث هو عكس القول الخامس تجوز رواية المعنى لمن كان حافظا للحديث أما إذا كان ناسيا له لا تجوز روايته له وقال لماذا قالوا أن إذا كان حافظا للحديث فهذا يستطيع التصرف في المعنى أنه ذاكع لله أما إذا كان ناسيا له فهذا قد يأتي بله يعني غير غير مطابقين لمعنى لف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أقوال استفتاء طبعا الجمهور الراجع من الأقوال هو رأي الجمهور. وهذه أقوال استفتاء نظمها السيطى في الكتب الصادقة قولي النقل الأحدى فيه والنقل الحديث بالم نقل بمعنى منع ثعلب والرادي في قوم تبع والأكثرون جوز للعارف وجوز الخطيب بالمرادف. وكيل ان اوجب علما للخبر وكيل ان يساوي وكيل ان ذكر نعم فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه بَطَشَتْ يداه مع هكذا عندكم في الكتاب بطشتها طيب هي روايه يحيى بطشتهما هذه في رواية يحيى. روايه يحيى باطشتهما يده. هكذا قال ابن عبد البر. هذه هي رواية يحيى الليفي. وهو يعني هذه الرواية يشكو أن تكون خطأ. لأن الصواب هي باتشتها. والآن قد يأتي المحقق. فيصلح الخطأ وهو يحقق وتكلم وطأب رواية يحيى. وهذا ليس له. إذا أراد المحقق أن يحقق الكتاب يجب أن يبقي الكتاب كما كتبه صاحبه، وإذا ظهر لك خطأ فيما قال المؤلف، اكتبه في حاشية في اكتبه جانباً، لكن لا تصلح. فعل يعني كتاب صاحب الكتاب، وهذا يعني هذا الذي كان عليه الأقدمون وعوقلاء المتأخرين. الشاطبي يقول في شاطبيته. وليصلحه من جادا مقوالا لا مش هذا الذي أريد الشيخ القناني لما أوشح لم يتبني مالك في أخير ماذا قال وانني أغتغي مما راى خللا فيما انتدرت له ان يصلح الخلل اذا تيقنه جنبا الآن يعني غير طبيعي أن لا تجدوا رواية يحيى بموطأ يحيى موطأ الآن رواية يحيى بطشتهما يداه الآن لا أحد من من منكم أهل من الذين سألتهم يقول في كتابه بطشتهما مع أنه موطأ بالطبع بتحقيق ناس وضلاء يكتبون بطشتهما ويثبتون يعني الاعتراض أو النقد أو ما عندهم على هذه الرواية طيب لماذا نقول بطشتهما خطأ أو يشبه أن تكون خطأا لأن الدمير يعود على الخطيئة ولا يعود هل حل... اليدين حل... نعم وقد روا هذا الحديث الجماعة رواه, رواه على الصواب يعني بطشتها نعم إذا غسل رجليه خرجت من يديه كل خطيئة بتعشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طيب نعم. هذا ف... أو ف... الآن طلع عرفتم عارف ما ما في هذه ما في هذا الحفص نعم. فإذا غسل رجليه خرجت كل... طيب هنا هذه الجملة وإذا غسل رجليه خرجت من كل خطيئة كانت بتعشتهما يداه مع الماء أو وح... مع آخر مع... مع... هذه زيادة ليست في رواية الحجاجة هذه الزيادة. ليست في روايه يحيى رواية يحيى تقف عن ذكر خروج الخطئات مع اليدين حتى يخرج نقيا من الظنور تلك الزيالة إنما هي في من رواية غير يحيى تسويد بن سعيد مثلا، وعنه روى الحديث مسلم في صحيحه نعم نحن ملتزمون بروايه يحيى قال عبيد الله رحمه الله لا لا حتى يخرج نقيا حتى يخرج نقيا من الذنوب صحيح. هذا الحديث فيه أن الوضوء يظهر بالخطايا وأن المتوضع يخرج نقيا من الذنوب وقد سبق هذا المعنى في الحديث الذي قبله وقال الله سبحانه إن الحسنات يهيرن السيئات وها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء الخطايا ليست لها أجرام ليست لها أشخاص تنظر بالعيون فدل هذا على أن الغسل يكون من دنس باطل ولا يكون من دنس ظاهر يرى عند الوضوء وبهذا الحديث وما في معناه استدل من قال من الاحناف إن الماء المستعمل نجس ويقصدون بالمستعمل ما روي مستعمل في رفع حدث فانهم يعني راوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطايا تخرج مع الماء فقالوا هذا الماء الذي خرجت معه الخطايا قد تنجس وهذا قول بعض الحنابلة أيضا وهذا قول ضعيف لقد تقدم لنا أن الماء يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة غيرت والصم أو صافي والذنوب الخطايا نحن لا نقول لا تخرج بل لا تخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس لها جرام ليس عيانا ليس لها أشخاص إذا وقعت في الماء غيرت والصم أو صافي نجسته وانا قلت هذا قول بعض الاحناف وليس قول كل الاحناف نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن سويد بن سعيد عن مالك به وروى ايضا عن ابي طاهر عن عبد الله بن رواسه عن مالك به نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي ابن مالك رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاة, وحان الصلاة العصر فلتمث الناس وضوءاً فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس رضي الله عنه فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم قال الله الله عن عن عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني الإمام الحجة الثقه تقدمت ترجمته مرارا وتقدمت قصة جده أبي طلحة لما مات ابنه وكفنته وامه ودعاء تقدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن تبا أن يبارك لهم في ليلتهما وقد فعل الله سبحانه ذلك فولد له ابنه عبد الله الذي حفظ العلم وحفظ القرآن ورؤى العلم وولد لعبد الله هذا كثير من الولد أكثرهم كانوا علماء وأجلوا أبناء عبد الله اسحاق هذا لذي وشيخه مالك ومات سنتا ها, ها 33 وقيل سنة سنتين وثلاثين وقيل غير ذلك نعم عن بن مالك طيب أنس بن مالك ماذا يقرب لي اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ها؟ عمه. عمه لأن عبد الله والد إسحاق هو أخو أنس لأمه أخو أنس بن مالك لأمه نعم عن أنت بن مارك رضي الله عنه أن قال رأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت ثلاث العصر وحانت ثلاث العصر هذه الجملة في موضع الحال وهي جملة فعلية فعلها ماضي والنها مختلفون في الجملة الحالية التي يكون فعلها ماضيا هل يشترط أن يكون قبل فعل قد أم لا يشترط ذلك فذهب البصريون وهو قول ابن عصفور وغيره المتأخري المغاربة إلى أنه يشترط قد في الجمله الحالية التي فعلها التي هي فعلية وفعلها ماضي وقالوا إذا ورد شيء من الكلام العربي في أن الجملة الحالية والتي فعلها ماضي لم يتقدمه قد يجب تقديره فنقول مثلا هنا وقد حانت ثلاث العصر وذال الكوفيون إلى أن ذلك ليس بلازم ولا يشترط وقالوا الأصل عدم التقدير هذه القاعدة إذا دار الكلام بين التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير وقالوا وقد ورد هذا في القؤان قال الله سبحانه ونادى نوح ابنه وكان في معز الجنة يتب معا، وكان في معز الجنة فعلها ماضٍ كان وليس فيها قد. قال الله سبحانه أوجاوبهم حصرت, حصرت صدورهم أي قاتلكم يقاتل قاتل. حصرت صدورنا جملة حالية فعلها ماضٍ وليس تتقدمه قد. قال الله سبحانه قال رب أننا يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة. وكانت امرأة عاقرا جملة حالية فعلها ماض ولم يتقدمه قد وإلى أمثال لذلك في القرآن كثيرة وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله وهو الراجح وذلك قال ابن مالك في شرح التسهيل زعمه وقلت قال مالك رحمه الله قال ابن مالك في شرح التسهيل زعم قوم أن الفعل الماضي لفظا لا يكون حالا وليس قبله قد ظاهرة إلا وهي مقدرة قال ابن مالك وهذه دعوة لا دليل عليها لأن الأصل عدم التقدير ولأن قد لأن وجود قد مع الفعل المشار إليه لا يفيد معنى لم يستفد بدون ذلك قد والاصل في الشيء المحذوف المقدر وجوده أن يفيد معنى لا يستفاد من الكلام بدون ذلك التقدير فهمتم كلام بمالك وهذا طبعا قلت لكم هو أرجح القولين نعم فلتمث الناس وضوءا وضوءا أي ما ما فلم يجدوه فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يدا ثم أمر الناس يتوضعون منه قال أنا صل الله عنه فرأيت الماء ينبُع من تحت أصابعه فتوضأ الناس قال أنا صل الله عنه فرأيت الماء ينبُع من بين أصابع من تحت أصابعه هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن الدلائل على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا أدخل في معجزات الأنبياء مما أوتيه موسى عليه السلام إذ ضرب الحجرة فانفجرت منه 12 عينا لأنه قد شوهد من الأحجار ما يتفجر منه الأنهار قال الله سبحانه وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من هذا ما يشقق ويخرج منه ولم يشاهد قط أحد من بني آدم ينبع الماء من بين أصابعه إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا أدخل وأعظم في معجزات الأنبياء مما عتيه موسى عليه السلام نعم. فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المزمر أنه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإذن خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئه فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم داع قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطاع الحديث الذي تقدم حديثه مالك عن, عن سهيد أبي صالح هذا رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يسف عن مالك ورواه مسلم في صحيحه عن معنى بن عيسى عن مالك وعن عبد الله بن واهب عن مالك به نعم قال حدثنا نعم قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر نعيم بن عبد الله المجمر أبو عبد الله المدني أحد الحفاظ الثقات المدنيين اللقب بالمجمر قد تجدون في تراجمه في بعض تراجمه أن الذي لقب بالمجمر أبوه لا هو لقب عبد الله وليس لقب لنعيم والواقع أنهما معا كان يجمرا المسجد فيحتمل أن يكون المجمر لقب أيضا لنعيم ولقب بالمجمر لأنه كان يحمل المجمر أمام عمر بن الخطاب في رمضان فيجمر المسجد عند قبل الصلاة أي يبخره ومات نعيم هذا سنة عشرين ومئة. نعم أنه سمع أبا هويرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحفر مضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة ثم خرج عامدا إلى الصلاة أي خرج قاصدا لها لم يخرجه إلا الصلاة فهذا فهو في صلاة ما دام عامدا إليها يعني أجره كأجر الذي ينتظر الصلاة سواء بسواء ما دام عامدا ما دام قاصدا إلى الصلاة لا يخلط قصد الصلاة بقصد بقصد آخر نعم وهذا طبعا لا يقال من رأي إثبات الأجور على الأعمال هذا شيء لا يقال من فهذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه فإن له حكم الرفع نعم وإنه يكتب له وتذكرون أننا لما عرفنا الموقوف ماذا قلنا في الموقوف ليت لو غيرك قالها ما ما اضيف الى استحابيين من قوي أو فعلي لكن قلنا زاد بن حجر قيدا ما... مما ليس للرأي فيه مجال هذا من أمثلة ذلك لأنه إذا كان مما للرأي فيه مجال فإنه وإن أضيف إلى الصحابي فإن له فإن له حكم المرفوع نعم وإنه يكتب له بإحدى خطوته حتنه ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقام فلا يسعى لا يسعى السعي هو المشي في لغة العرب السعي المشي سواء كان بسرعة أو كان ببطء فالسعي المشي يدل لهذا قول الله تعالى فلما بلغ معه السعي يعني لما بلغ معه مبلغ من يمشي على وجه أجه التفسير في هذه الآية ويدل له أيضا قول الله تعالى لا أريد هذا فاسعوا إلى ذكر الله نعم إلى ذكر الله لكن المراد هنا بالنهي لا يسعى المراد بالسعي هنا المشي بسرعة وقد قالوا ذلك يعني إذا أردت أن تسأل ما حد السرعة التي نهيت أن تمشي بها في, في إثيانك للصلاة فقالوا حد هذه السرعة هو المخرج نفعا هي المشي. فمن رآك لم يطلق عليك نعت المشي إنما أطلق عليك نعتا غيره فما كان مخرجا عن هيئة المشي فهو السعي المنهي عنه وقال سياتينا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك قول الرسول, قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاه فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فإن أحدكم في صلاة ما دام ما كان يعمد إلى الصلاة نعم ولماذا نهي عن ذلك لأن المطلوب من المقبل إلى الصلاة أن يأتيها بوقار وذلك السعي يخرجه عن هيئة الوقار التي أمر أن يأتي الصلاة بها نعم فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دار قالوا لي يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا؟ قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء طيب نترك هذا شاء الله إلى مجلس إن شاء الله.